بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أني أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلق ما يشاء إن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 لا تذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تخفكوا وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من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 الشيطان لكم عدو فاتخجوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم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 ان الله عليم بما يصنع والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فتقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينفرون السيئات لهم عذاب شديد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 مُعَمَّرٌ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِؤُ الشَّرَابُ وَهَذَا مِنْ السُّنُدُجَاءِ وَمِن لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرا لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في الناس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 والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يثمل منه شيء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 ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأبوات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن, أن إلا نذير. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا قَلَى فِيهَا نَذِيرًا وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزهر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن أن الله أنزل من السماء ما أنفخ رجنا به، فأخرجنا به ثماراً مختلفاً ألوانها، ومن الجبال جذار بضوح وحمض مختلف ألوانها، وغراب بسود.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 إن الذين يتقون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأمفقوا مما رزقناهم وأمفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيتين يردون تجارة لن تبور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 إِلَّا اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُونَ وَمِنْهُمْ سَابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلك هو القضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أتاور من ذهب ولؤلؤا ولباتهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزر إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لعوب والذين كفروا لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون في ذا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم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 هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مغتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا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 بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن ذالتاء أمسكهما من أحد من بعده إن هُوَ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَحْزَابًا مِّنَ إحدى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديدا ولن تجد لسنة الله تحويلا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِن إنه كان عليما قديرا ولو آخذوا الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاءوا إن الله كان بعباده فقيرا